قال الإمام مالك رحمه الله تعالى السير في الدفع. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل اسامه بن زيد وأنا جالس معه كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء حين قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص قال مالك قال هشام بن عروة والنص فوق العنب جاء بأثر أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أسامة حب رسول الله وابن حبه رضي الله تعالى عنهما ولما خص أسامة بالسؤال عن هذه الحالة والكيفية قيل لأنه كان مباشرا اقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان رديث النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة من عرفات إلى المزدرس وكان الفضل رديس رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدرسة إلى منه والسؤال هنا كيف كان سير رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في الدفع من عرفات أو في الدفع من مزلفة إلاهما وارد والأصل في السير أن الإنسان يراعي مصلحة الآخرين وفي هذا الوقت وفي تلك الصورة والحالة بشدة زحام الناس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حالات يراعي فيها مصلحة الآخرين ويقول أسامة أسامة بن زيد وجرت عادة العلماء أنهم إذا ذكروا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه يذكرون فضه ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه فراحة في القرآن فلما قضى من ايه زيد منها وطر انزوجناك جرى فيه قضايا متعددة منها ما يتعلق بشخصه ومنها ما يتعلق بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وذلك انه كان خرجت به أمه من عند أخواله من الطائف فأخذ نهبا كما كانوا عليه في السابق ثم بيع واشتراه أبو جهل ثم توصل أمره إلى خديجة رضي الله تعالى عنها ثم أخدمته رسول الله فكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم علم أبوه بأنه عند محمد في مكة وذلك قبل البعثه فجاء بفدائه كما يفعلون بفداء الاثاره وجاء بأعمامه معه أي أعمام زيد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد علمت أن ابني عندك زيد وقد جئت بفدائه قال هل خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال اذا كنا عند البيت قمت وسألته امامك وخيرته فان اختاركم فهو لكم بدون فداء وان اختارني فلن افاديه قال والله لقد انصفتنا فلما اجتمع القوم وبعد العاصر جاء وقال ان ابني عند محمد وقد جئت بفدائه فما تقول قال يا زيد اتعرف هذا قال نعم هذا ابي وهذا عمي قال انت بالخيار ان شئت ذهبت معهما بلا فداء وان شئت ابقيت على ما انت عليك قال لا والله لا اختار على جوارك احدا فقال ابوه ويحك يا زيد اتختار العبودية على الحريه قال وما لي لا اختار جوار محمد والله ما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء قط لم, لم افعله لم, لم تفعله ورجع أبوه وعمه بالفداء وبقي هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدافة مدى وفاء زيد وتعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ فأخذه وطاف بالكعبة وقال هذا زيد ابني وكانت عادة عند العرب من تبنى شخصا نسب إليه وأومل معاملة الولد في المراث وغيره حتى جاء الإسلام وبين حقيقة التبني ونفى ذلك وكان فيه التسريع في زواج زوجة الابن بالتبني على ما يعلم الجميع من ذلك هذه لمحه عن مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بعد أن جاءت البعثة نموذج آخر بن نوائل وفي المدينة المنوره رجل اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لمهمة خطيرة وهي أراد أن يرسله على رأس سرية في مهمة وكتب كتابا وقال إذا سرت يومين افتح الكتاب وسر حيث تجد مكتوبا فيه فأخذ الكتاب ووقف ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى بكى ثبابة لفراق رسول الله أي لا يستطيع أن يفارق رسول الله فيه وقت من الاوقات ولم يستطع ان يتخلى عن امر رسول الله في البعث فوقف يبكي فعلم صلى الله عليه وسلم من حاله واعفاه من تلك المهمه وانتلب عبد الله بن جحش واخذ الكتاب ومضى برفاق معه ثمانية او تسعة او 7 وسار يومين ثم فتح الكتاب فإذا به يوجهه إلى نخلة ليستطلع أمر طريش ويأتيه بأخبارها فقال سمعا وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه لا ولا تكره أحدا من أصحابك فقال لهم هذا خطاب رسول الله ولن أكره أحدا على المضي معي من اراد ان السهادة في سبيل الله فليمضي ومن اراد العودة فله الخيار. قالوا كلنا والله يريد ما تريده انت سمعا وطاعة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهمنا يا اخوان هذان المثالان مثال قبل البعثه وخادم يؤثر صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون مملوكا في جواره ولا ان يكون حرا مع ابويه. فكر انت وقدر وتصور مدى حسن المعاملة وحسن الخلق. بعد ذلك صحابي في مهمة يكلفه بها يؤمره على سرية وهو لا يعلم ما هي المهمة صعبة ام سهله لكنه يبكي صبابه على عدم اقتداره لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف الاخر ايضا جاء رجل الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الانصار فنبر الى النبي صلى الله عليه وسلم والى مجلسه سبك قال ما يبكيت قال والله يا رسول الله تذكرت مجلسنا معك وتذكرت الاخره انت تكون في عليين درجات الجنه ونحن اين نكون ان دخلناها فلن نراك فقال المرء مع من احب ونسال الله سبحانه التوفيق وان يلهمنا الرشد وان يجعلنا واياكم من احبابه صلى الله عليه وسلم ها هو اسامه بن زيد يسال عن كيفيه خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعته في الحج من جانب آخر هذا السؤال على ما ينم أنت كيف ما سرت وكيف ما ستنزل من عرفات وستصل إلى المزدلف. ولكن حرصا منهم ربي الله تعالى عنهم أن يحفظوا لنا ويأو لنا كل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى الاسراع والبطة في المشي. وقد جاء عن ابن عباس حينما كان جالسا وهو يحدث اصحابه ويروي لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما سالوه عن شيء قال قال رسول الله قال رسول الله حتى جاء على آداب التخلي وقال. اذا اتى احدكم الخلاء فليجلس على رجه اليسرى ولينصد قدمه اليمنى فقال يهودي كل شيء تقولون رسول الله رسول الله قال نعم والله لقد علمنا كل شيء حتى الخراءة هكذا يقول ابن عباس علمنا كل شيء ولهذا يتفق علماء المسلمين انه ما من شأن يعتر المسلم في حياته اجتماعيا اخلاقيا اسريا في العبادات في المعاملات الا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرسل اليها. وانفردت هذه الامه واختصت بتسجيل السنة وتدوينها. وجميع الامم لم يوجد عندها ولا اثر واحد عن نبيها. هكذا عني السلف رضي الله تعالى عنهم وحفظوا لنا سنه رسول الله قولا وفعلا وتقريرا وخلقا وها هم يصفوا لنا فقال اسامه كان يمشي العنق كان يسير العنق العنق نوع من سير الابل يقولون هو فوق المشي العادي ودون الاسراع او دون النص مسميات لحالة في المشي ويقول العنق هو السير الذي يطوض الابل ان تحرك عنقها قد تمشي الابل مشيا عادية لا تحرك العنق وهذا اذا كانت المسافة طويلة اما اذا كانت السرعة اكثر اعلى من المشي العادي وكانت مثلا في حالة سير فوق العادي وأرادت أن تسرع لا بد أن تحرك أعناقها كما وصف الآخر هناك إذا ما ما إي ووالتالت أيه وأثالت بأعناق المطية الأباطح إذا ما مسح كل كده من منها ومسح كل ما سحه أو كده وصاد وثالت بأعناق المطية الأباطح وصف أو صور حركات اعناق الابل كأنها امواج المحر ايه أمواج الماء في البحر فتلك الحالة هي التي تسمى العنق وهي فوق المشي العادي فاذا وجد فجوه او اذا وجد فرجه رواية تاني من روايات الموطا الفجوة هو المتسع بين الجبلين او المنخفض من الارض والفرجة هو الشق في الثوب او في الجدار او نحو ذلك فسواء كانت رواية تجوة اي وجد سعة وفراغا او وجد فرجة اي متسعا من الناس والمشات ايضا وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا وجد حبلا من الرمل ارخى زمام الناقة واذا وجد زحام شد لها زمامها او اخذ بزمامها حتى تضرب برأسها مقدم الرحل اي كان يراعي حالة الناس في تلك الحالة وهذا مما يدل على انه ينبغي لمن يسير في الطريق ان يراعي احوال الاخرين وكان وجدهم يسرعون ويزاحم بعضهم بعض كما قيل الدفع لكل ان كل من الماء المشاه او النازلين يدفع بعضهم بعض كان يشير بيديهم السكينة السكينة ايها الناس السكينة السكينة لانهم في هذه الحالة سواء دفعا من عرفات الى المزلفة وهو الأشد الزحام او من المزلفة الى منى وهو اقل الزحام لان جميع الناس متواجدون في عرفات فإذا ما جاول المزلفة لم يتواجدوا جميعا وقتا واحد بل تقدمت بعضة والعجزة ومن واهل الاسراع فهم في مزلفة ليسوا كتواجدهم وتجمعهم في عرفات فشدة الزحام عند النزول من عرفات وهنا ياخذ العلماء رفقه صلى الله عليه وسلم بمن حوله وبراحلته فاذا وجد الزحام اخذ زمامها وحدها عن المشي حتى لا تؤذي الاخرين وهنا نقول لاصحاب السيارات ولرجال المرور ان لكل ظرف ما يناسبه وينبغي على الانسان ان يراعي في سيره مصلحه الاخرين لا ينظر الى حاجته هو فقط فيزاحم من هنا او يسقط على الثاني من هناك او يقف في الطريق يعرقل السير لا يجب ان يراعي مصلحه الجميع سبق مصلحته سواء بسواء كذلك يراعي الرفق براحلته حينما تاتي الى مرتفع من الغمل او حبل من الرمل تريد ان تقطعه اذا اخذ بزمامها وكان كما يقال تنق لها لا تستطيع ان تطلع مرتفعا وراسها الى الوراء فيمد لها في جذابه راسها حتى تمتد عنقها الى الامام ويسهل عليها ان تصعد هذا المرتفع وتنزل بيسر وهكذا ينبغي على الانسان ايضا اذا كان في طريق ان يراعي راحلته ونص الفقهاء في اداب السفر اذا كنت على راحله في البر ومسيت بها والسفر طويل فجئت الى مكان خصب بالمرعى عليك ان تتانى في سيرك وتترك فرصه لراحلتك ان تتزود واذا جئت في محل قاحط قحط جد لا مرعى فيه تسرع السيرة. حتى لا يطول الزمن براحلتك في مكان قفر قحط لا نبات فيه فتهلك عليه وهكذا نقول لصاحب السيارة يتزود بالبنزين اذا كان في مكان منقطع لا يضيع الوقت فيه ويراعي ايضا حمولتها يراعي حالتها يكتف على زيتها كل هذه مراعاه لتيسير امر السفر وهكذا يذكر لنا اسامه رضي الله تعالى عنه سير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا السؤال. هذه الحالة هل هي من مناسك الحج? ولا هي من مراعاة المصالح العامة? لو ان انسان اخ يمشي على قدمي وامامه الطريق خاليا. واخذ الطريق من عرفات الى مزدلفه نفس واحد. يجري على قدمي يركض راحلته يسرع بسيارته والطريق خال له هل هناك مانع ها؟ ليس هناك مانع لو ان انسانا مشى على هوينه على رسله سواء امامه فرده او ليس امامه يمشي الهوينه مهما كانت الحال ووصل الى المزدلفة حينما وصل هل عليه شيء لا دخل للاسراء ولا الابطاء في السير بمناسك الحج وقد تمت ولكن مراعاة لمصلحة هؤلاء الناس في هذا الجمع نعم. فإذا وجد فجوة، وجد فجوه أصل السير العنق. فإذا وجد فجوة أو وجد فرجة وأمامه متسع، أسرع شوي. لماذا؟ ليخفف عمن وراءه، ويفتح المجال عمن وراءه، وليسرع إلى المزلفة ليصلي المغرب والعشاء في أول الوقت. اذا النص لمصلحة وهيش العناق الى ايش? العنق ايش? لمصلحة. وكل ذلك كما اثرنا مراعاة لمصلحة الفرد الفردي وللجماعة. فاذا وجد فرجة او فجوة نص والنص سير فوق العنق. اي يترك يحرك دابته وتسرى عما كانت عليه من قبل.